بسم الله الرحمن الرحيم قاصين ميم تلك ايات كتاب المبين لعل كاخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شئنا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لما خاضعين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 إسرائيل قال ألم نربك فينا ولدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها إذا أر من ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نِعْمَةٌ تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين إلينا إلى موسى أن أسر بعباد إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعوريل وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما أثرا الجمع قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا ان معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 وَإِذَا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أَطْمَعُ ان يغفر لي خطيئتي يا ممدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالون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 فكبكبوا فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أظلنا إِلَّا المجرمون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 بكله والعزيز الرحيم